يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وفس منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلض النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم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 للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب من ما ترك مما قل منه أو نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارجقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله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 ساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السرس مما ترك إن كان له ولد فإن لن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن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 ولكم مص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولده فإن كان لهن ولده فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولده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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله رسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نساء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 فَأَخَذُوهَا وَلَا تَعْضُلُهُنَّ لِتَذْهَبُ بِبَعْضِ مَا أَتِيتمُهُنَّ إلَّا أَيَّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْروفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَى أَنْتَكَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا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 بنت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعناتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وَأَخَرَاتُكُمْ مِنَ الرُّبَاطِ وَأُنَّهَا تُنِسَاءَكُمْ وَرَضَائِبُكُمُ الَّتِي وَرَضَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِلَّا أَن تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 فانْفِقُواْ تَبَرُّصًا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ النَّفَاسُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدار فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنة منكم وأن تصبر خير لكم والله غفور رحيم.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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند تراض منكم ولا تقتلون انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ عدوان وظلما فسوف نُصْلِيهِ نار وكان ذلك على الله يسيرا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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفر الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئلي وَالَّذين كفروا عصوا الرسول لَوْ تَسَوَّا بِهِمُ الأرض لَوْ تَسَوَّا بِهِمُ الأرض وَلَا يَكْتُمُنَ اللَّهُ حَدِيثا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 أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفورا غفورا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 يا أيها الذين آتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطم سوجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت أو نلعنهم كمال عنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 قُل مَن يَنصُرُنَا مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَنَا نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْصَوْنَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَإِنَّا أَعْطَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا كَمِنْهُم مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صد عنه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 وإذا اللَّآتينَ هُم مِن لَّدُنَّا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَمَيِّطِعَ اللَّهَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ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 لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع يا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءَ إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْتَحُونَ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلك للناس رسولا وكفّ بالله شهيدا مَن يطيع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تَوَلَّ فَمَا أرسلك عليهم حفذا ويقولون طاع فَإِذا بَرَزَ مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طائفةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاكم أو, أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن عَتَزَ لُؤْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريوا رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا مربتم في سبيل الله فتبينوا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 سَوِيٌّ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُلْضَرّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والوساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَؤْلَائِكَ عَثَّمَ اللَّهُ أَنْ يَعْشَى عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا من الصلاة إن خفتم أن, خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ خَلَقْتَ قَائْفَةً مِنْهُمْ نَعَمَ فَخَلَقْتَ قَائْفَةً مِنْهُمْ نَعَكَ وَيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَإِنْ تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وأصلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ أَذًى مِنَ الْمَطَرِ نَكُمْتُمْ مُرْضَاءَ تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا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 وكان الله بما يعملون محيطا ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يرسمن فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به درياء فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى نوّليه ما تولى ونصله جهنم وما شاء ات مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشرك بالله فقد ضل ظلا بعيدا. أيدعون من دونه إلا إنسا وإيدعون إلا شيطانا مريدا عنه الله. وقال لا أتأخرن من عبادك نصبا مفروضا. ولا ظلناهم ولا فلا يبتكن آذان الأعام ولا أمرنهم ولا أمرنهم فل يغيرون خلق الله وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ عِدُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا هُرَّا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل صو أي يجز به يجز به ولا يجد له من دون الله واليوم ولا مصيره ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوثا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ قِرَاءَ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا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 التي لا تؤتونهن لا كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير سَنِينًا لِهِانُ شُوزًا او إعراضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ وَإِن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّغَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 هداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا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 يغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقهر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 وَآتَيْنَا موسى سطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميتاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجده وقلنا لهم وقلنا لهم دخل الباب سجده وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميتاقا علي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا التِّباعُ الْضَنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَوَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 أي يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، وَمَن يَسْتَنْكِف عن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فنذكر مثل حظ الأثنين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.